وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه فلما رأينه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلك الن الذي لم تُنّني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئلا لم يفعل ما أمره ليسجنا ولا يكون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 111. أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه 112. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين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 تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون